Geyri al-maghdobi alaihim wala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 وتسبحنا بحمد ربهم والملائكه تسبحنا بحمد رب والملائك والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض رب ان, ألا إن الله هو الغفور ريم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما اتى عليهم بوكيل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ومن, وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ في وفريق في السعيد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن, ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم مجد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 Zalikum Allah rubei alaihe tawakketu wailaihi aneyib Fátiru semauat wal erd Fátiru semauat wal erd مِنْ lakum min وَمِنَ ezwajan Womin يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ إنه بكل شيء عليم الله